اللي مش في قديك لسه مستنيك ليه بس تخاف دور في كل ما فيك هتلاقي رزق ونعم في كل حاجة فيك احمده بس وتطمن قرب لما يناديك لو بصيت علفت عمرك ما هتوصل لحاجة اللي جاي أكيد أحلى وأوقات مليانة سعادة لو بصيت علفت عمرك ما هتوصل لحاجة إلا احلى اوقات مليانه سعاده ربك رحيم وكريم مش ممكن ينساك هو اقرب لك من نفسك وفي كل ثانيه معاك هو حاسس بيك اكيد رزقك في السما متشال يبقى لي بس التنهيد سيبها عليه وانسى الاحزان لو بصيت على فات عمرك ما هتوصل لحاجه اللي جاي أكيد أحلى وأوقات مليانة سعادة لو بصيت عاللي فات عمرك ما هتوصل لحاجه اللي جاي اكيد احلى واوقات مليانه سعاده حلمك من يوم ما اتولد واقف مستنيك اختار يكون واقف بعيد معلش بيتقل عليه طول المسافه والمشوار اختبار للأمل مين اللي صبر اللي صار وبالنجاح المكتمل اثبت لنفسك قبل غيرك انك تستحق وقول لحلمك يوم ما قبلك مش هنفترق السعاده بين ايدينا بس نشوف الخير ونشكر ربك عارف ايه مرادك بس عايزك بس تصبر I'm going to ask you Goed. Cool. Trukkelijk te te Ik u ja